الله تعالى وبركاته إخلتي الأحبة هذه حلقة جديدة من حلقاتنا رمضانيات واليوم سيكون حديثنا عن شهر رمضان شهر الجهاد في سبيل الله الجهاد هذه كلمة إذا ذكرت ترتعد فرائص أعداء الله منه ولكنها جزء من ديننا وأنزل الله عز وجل فيها آيات بينات في كتابه الكريم وأنزل سورة وهي سورة محمد صلى الله عليه وسلم وتسمى سورة القتال أيضا وأنزل آيات في التوبة والأنفال وآل عمران وغيرها هذا ديننا ونحن بحمد الله لا نستحي من ديننا في شيء وشهر رمضان كان في التاريخ الإسلامي معروفا بشهر الجهاد فكانت المعارك الحاسمة في بلاد المسلمين في هذا الشهر الكريم وأول هذه المعارك الحاسمة هي معركة بدر الكبرى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان كما سماها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم معركة بدر كانت الفيصل بين أهل الحق وأهل الباطل وكانت المسبارة المثبت لدولة الإسلام التي بناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت في السنة الثانية للهجرة حجرة الحبيب مصر صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم السابع عشر من هذا الشهر الكريم كان اللقاء وكان قول الله تبارك وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون فنصر الله عز وجل الفئة المؤمنة 300 نصر ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا على ألف من المشركين مدججين مجهزين خرجوا للقتال وأما الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم فلم يخرجوا للقتال ولم يكونوا مجهزين إلا بأسلحة الخفيفة ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى نصرهم نصرا مؤسرا مبينا فقتلوا سبعين وأسروا سبعين من أعداء الله عز وجل الذين عملوا جهدهم لحرب الله عز وجل وحربه دين الله سبحانه وتعالى المعركة الثانية هي ومعركة فتحة تتتكانت في اليوم العشرين من شهر رمضان في السنة الثامنة للهجرة حيث نكثت قريش بميثاق الحديبية الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عندما وقع مع سهيل بن عمر عقد الحديبية كان فيه من أراد أن يدخل في حلف المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم معه فله ذلك فدخلت مزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بنو بكر في حلف قريش. ثم إن بني بكر كان بينهم وبين خزاعة إحن قديمة في الجاهلية، فوجدوا منهم غرّة فقبض عليهم يقتلون ويذبحون. وأيدهم زعماء قريش في ذلك بالسر وأمدون بالسلاح، فكان ذلك غدرا ونقضا لميثاق. الحديبية الذي اتفق عليه المسلمون مع قريش. وعندئذ جهز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشرة آلاف مقاتل من من المهاجرين والأنصار وسائر القبائل لفتح مكة وتطهيرها من دنس الشرك وكل ما يتعلق بذلك. وكان فتح مكة إذاناً ب تثبيت دولة الإسلام وتمددها بفضل الله تبارك وتعالى فمنذ ذلك الحين انقض رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنوده من المهاجرين والأنصار ومن سار معهم من القبائل العربية على الشرك وأهله قضوا على الشرك وأهله ودمروا الأصمان فبدأوا يدمرون الأصمان في لات والعزة ومنات وغيرها حتى قضوا على الشرب وعمى الإسلام في الجزيرة العربية كلها بفضل الله تبارك وتعالى كان ذلك في السنة الثامنة في شهر رمضان المعظم في اليوم العشرين من شهر رمضان ومن المعارك الهامة التي حدثت في شهر رمضان معركة عمورية معركة عمورية الشهيرة حيث نادت امرأة وقالت وامعتصما نادت الخليفة المعتصم حيث ان علجا من اعلاج الروم استهزأ بها ولطمها وتعدى عليها فقالت وامعتصما تنادي الخليفة خليفة المسلمين في بغداد فكانت صيحتها فاستهزأ بها الرجل وقال ان للمعتصم يستمع اليك وإذا بالكلمة تصل إلى المعتصم رحمه الله فنادى بأعلى صوته بالقصر مغضبا وقال الآن جهزوا الجيد وجاءه وجاءه الكهنة وغيره وقالوا إن الطالع والكتب تقول لنا إنك لن تربح هذه المعركة فلم يأبه لهم وقال كذب المنجمون ولو صدقوا وانطلق يجاهد حتى فتح عمورية وانتقم لهذه المرأة المسلمة فكانت عمليته كانت يجاهده هذا مضربا للمثل في عزة الخليفة المسلم في نصرته لشعبه وقال الشاعر في ذلك ربوا معتصما طلقت ملأ أفواه الصبايا لا لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصين يتحدث عن ملوك وزعماء اليوم مقارنة بالخليفة المعتصم قديمة ومن المعارك الشهيرة التي حدثت في شهر رمضان المعظم معركة شقحب وتسمى أيضا معركة مرج السطر سنة سبع سبعمائة واثنين من الهجرة هذه المعركة العظيمة التي قادها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الامام الجليل المجدد. حيث قام في وجه التتار الذين اعتدوا على بلاد الشام وغيرها من بلاد المسلمين. فقام وجهز الجيوش. وذهب الى ملك مصر الذي من المفترض انه ملك الشام ايضا. السلطان محمد. المنصور قلاوون فقال له ايها السلطان. ان كنا من رعاياك فعليك أن تنصرنا وإلا جعلنا ملكا من عندنا ونصرنا وجهدنا معه فاستحث الهمم وجهز الجيوش وقاد المعارك حتى نصره الله سبحانه وتعالى على جيوش التتار وكان التتار يدعون الإسلام وكان ملكهم يسمى السلطان محمود قازان لكنهم لم يكونوا يحكمون بشرع الله عز وجل بل كانوا يحكمون بالياسق وهو جملة من القوانين جعلها جنكيز خان في عقبه فبقوا يحكمون بها حتى لما دخلوا الإسلام هذا هو شهر رمضان وهذا هو شهر الصوم والجهاد ونحن نتكلم الآن والقذائف تنزل على إخواننا في غزة في فلسطين والبراميل المتفجرة تنزل على إخواننا في الشام في حلب وفي غيرها من المدن وليس لهم من ملجأ إلا الله ثم سواعد إخواننا المجاهدين نسأل الله أن ينصرهم ويؤيدهم ويسدد رميتهم عليه. والحمد لله رب العالمين